ونَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ الْبَجْرُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي الْضُّوْفُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَذْعُو الدَّاعِ إلَى شَيْئٍ نُكْرٍ خُشَّ عَن أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُمْتَشِدٌ مُهْتَعِنٌ إلَى الدَّاعِ مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم العسر كذبت قبله القوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنود والدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر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 وَنَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِّرِ كَلَّمَتْ عادٌ فكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل منه الدكر كذبت فمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ بَيْنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ فَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّمَا مُسِلْنَا قَفِ فِي فِتْنَةٍ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَ فَعَقَبَ فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يثرنا القرآن للذكر فهم من مدكر كذبت قوم نوطين بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ونقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر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 بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسُعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مس سقر. كل شيء خلقناه بقدر